وصايا خالدة إعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي إخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالدة. وصية القاضي شريح بن عبد الله لنفسه قوص القاضي شريح بن عبد الله نفسه وكان يحمل الوصية معه فينظر فيها قبل الحكم حتى يذكر نفسه فلا تنسى يقول الحافظ بن كثير كان لا يجلس للحكم حتى يتغدى ثم يخرج ورقة من جيبه فينظر فيها ثم يأمر بتقديم الخصومة اليه فحارص بعض أصحابه على قراءة ما في تلك الورقة فإذا فيها يا شريح بن عبد الله اذكر الصراط وحدته يا شريح بن عبد الله اذكر الموقف بين يدي الله عز وجل القاضي الفقيه المحدث الشاعر شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي كان قاضي الكوفة لستين سنة قال فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو اقضى العرب ترك القضاء قبل موته بسنة واحدة أو شهر ومن أقواله المأثورة كان شريح يقول للشاهدين إنما يقضي على هذا الرجل أنتما، وإني لمتق بكما فاتقيا. من أقواله، إني لا أصاب بالمصيبتي فأحمد الله عليها أربع مرات، أحمد الله إذا لم يكن أعظم منها، وأحمد الله إذا رزقني الصبر عليها، وأحمد الله. إذا وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب وأحمد الله إذا لم يجعلها في ديني وجاء فقيه إلى شريح فقال ما الذي أحدثت في القضاء؟ قال إن الناس أحدثوا فأحدثت عدل يوم أفضل من عبادة ستين سنة ومن روائع شريح العادل الفذ أن ابنه قال له يوما يا أبت إن قوما بيني وبينهم خصوم فإن كان الحق لي قاضيتهم وإن كان لهم صالحتهم فقص عليه القصة فقال له شريح انطلق إليهم فقاضيهم أي أحذرهم للقضاء فرح الولد لأنه ظن أنه إن كان الحق معه فسيأخذه وإن كان عليه فسيصالح عليه القوم فمضى إلى خصومه ودعاهم إلى القضاء فاستجابوا له ولما امتثلوا بين يدي شريح وسمع من كلا الطرفين القصة حكما على ابنه ففاجأ الأب شريح ابنه ولم يطلب منه الصلح ولما رجع إلى البيت قال ابن لأبيه يا أبت لقد فضحتني والله لو إنني لم أشاورك لما حصل ما حصل فقال شريح لابنه يا بني والله لانت أحب إلي من ملء الأرض من أمثالهم لكن الله تعالى أعز علي منك أي أنت عندما أخبرتني بالقصة عرفت أن الحق لهم وخشيت إن قلت لك ذلك أن تذهب من ورائي وتصالحهم على الحق وتأخذ جزءا منهم بالصلح والاتفاق وخشيت أن يقع في يدك شيء من الظلم لهذا طلبت منك أن تحضرهم حتى لا يقع في يدك شيء من الظلم القضاء مهمة صعبة تطلب فقها واسعا وحكمة وتوخي الخوف من الله ومن صفات القاضي العادل ملزمة التقوى مع ثبوت صفة المرؤة في حق نفسه القاضي العادل يجب أن يستوي كلامه سواء كان في حالة الرضا أو الغضب ولا بد للقاضي العادل أن يحكم بالعدل لا بما تهوى إليه نفسه وأهمية العدل أنه واجب على الجميع والعدل له أهمية كبيرة وجليلة ولا يتحقق في المجتمع إلا من خلال وجود الدوائر التي تقوم بها الدولة حسب قدراتها وبالقضاء العادل يتحقق الاستقرار والطمانينه بين أفراد المجتمع ويساعد على التخلص من مظاهر الفتن بين الفئات المختلفة في المجتمع ويعزز الثقة بين الشعوب وبين الفرد والحاكم مما يساعد على تلبية المطالب بكل صدر رحب ويعد باعثا قويا على القيم الاجتماعية والسياسية إن الشخص الذي يمتلك صفة العدل يكون محبوبا بين الناس بالإضافة إلى قيمته العليا في المجتمع والعدل صفة تجعل صاحبها ينجو من الدنيا وعذاب الآخرة وقد حدد أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه من بين شروط تولية القضاة أن يكون القاضي من أسرة كبيرة صاحبة وجهة ومال فقال في كتبه إلى بعض عماله لا تستقضين إلا ذا مال. وذا حسب فإن ذا المال لا يرغب في أموال الناس وإن ذا الحسب لا يخشى العواقب بين الناس وقال علي بن أبي طالب تخيروا القضاة من أنسب العراق وأجزلوا لهم في العطاء ومن قضاة العرب قبل الإسلام عامر بن الضرب قاض وأديب من حنفاء العرب وساداتهم ولقبوا بحكيم العرب وهو مؤسس دار الحكمة في الطائف ومنهم قس بن ساعدة من أدباء الطائف وحكمائهم وكان يدعو الناس إلى التوحيد ونبذ الأصنام ونبذ الخمر والربا والميسر ومنهم نفيل بن عبد العزة قاض من قضات مكة المكرمة وكانت قريش تتحاكم إليه في خصوماتها ومنافراتها وهو جد الصحابي عمرو بن الخطاب ومنهم ورقة ابن نوفل معلم وقاض من الحنفاء المبجلين في مكة وكانت له دار يعلم فيها فتيانة في وفتيات مكة تعاليم ملة إبراهيم عليه السلام ومن قضاة العرب قبل الإسلام عامر اليشكري كان من أبرز الحنفاء وهو الذي قضى للذكر مثل حظ الأنثيين في الإرث وقد وافق حكمه حكم الإسلام ومن قضاة العرب في الإسلام اياس بن معاوية المزني وهو الذي يضرب به المثل في الذكاء من مواقفه في الشهادة كان اياس بن معاوية يمحص الشاهد وشهادته فإذا اطمأن إليها واقتنع أنها تمثل الحقيقة أخذ بها وإلا طرحها وكان يقول لست بخب والخب لا يخدعني وكان اياس على فهم عميق بالنفس الإنسانية يرد شهادة من لا يطمئن إليه وإن كان حاكما أو واليا ومقنعا إياه ويصرفه عن الشهادة وقد وجه أحد الشعراء هذه الأبيات إلى القضاة فقال عن العدل لا تعدل وكن متيقظا وحكمك بين الناس فليك بالقسط وبالرفق عاملهم وأحسن إليهم ولا تبدلا وجه الرضا منك بالسخط وحل بدر الحق جيد نظامهم وراقب إله الخلق في الحل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 والعمل بها أمانة المستوصى وصايا خالدة إعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي إخراج سلطان بن سيف المعمل